من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اللهم إني أعوذ بك من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء ومن قطيعة الأقرباء ومن جفوة الأحياء ومن تغير الأصدقاء ومن شماتة الأعداء اللهم كن للمسلمين والمستضعفين في كل مكان فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثراتهم وتول أمرهم اللهم ارفع رايتهم واكبت عدوهم اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وردهم إليك ردا جميلا Allahu akbar, Allahu akbar Eşhedu an la ilaha illa Allah Eşhedu anna muhammadan rasulullah Haya ala al-salah, haya ala Qad qamati assalatu, qad qamati assalatu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Astawu. Astakimu atadilu. Astawu.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 Iyaka na'budu waiyaka nasta'in Ihdina الصراط al-mustakim Sirat al-lazina an'amta alaihim Gheri almagduubi alaihim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 Allah akbar <Einat integer> Samia <Incredema> Allah liman hamidah Rabbana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 فالعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود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 Waxs lma fi assudur إِنَّ rabbahum bihim yawm izi Allahu liman hamida Rabbana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 Allahu <tune> akbar Biar Allah ni man hamidah Rabbana wala kalhamd Allahu akbar,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 ah oh, allah السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله يا رب سبحانك يا محيط بخلقك سبحانك يا عالما بما نبدي وما نخفي سبحانك سبحانك ربنا وتعاليت بقولك نهتدي وبهداك نسترشد ولامركان الضياء ولطاعتك نخضع وبالخضوع